بسم الله الرحمن الرحيم مع الشريف الثاني من نفحات ا ل ع ا د ل ي ة ومقتطفات من ح ف ل ة ل ي ل ة عيد الاضحى ا ل م ب ا ر ك س ن ة خمس وثمانين وثلاثمئه و ل ف من ه ج ر ة المصطفى صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ونمر على التاني حيث احبتي فشكره 「あそび」「あそび」「あそび」「あそび」「あそび」「あそび」 ا ل ي د فيا في احسن لواء عن مغرم زلفى I'll r e patient. m h a n k you. خلق ر واي وعين تمت العيال لكي اراكا ولو ف ط ع ت ن ي بالحب إ ر ج ا لما حملت ا إ ل ى ا ه どうしたらいいのかな All right.